Her, name. Her name. اشتركوا في القناة څه And <laughs> No One minute. وَنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالوا All right. په okay. دې دواني و اكليم السحط لَنَا وَيْنَ أَشْرَعُ وَلَا Yeah. جعل <laughs> الله ད�ས <laughs> ད�ས Na <laughs>